وقال الرحمن الرحيم إلهنا ارحمنا آيات الكتاب ربذي ائذ إليك نرجع بك الحق والذي أنزل إليك من ربك ولكن أكثر الناس لا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي وَنُيَسِّرُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مُسْتَقِيمًا وَهُدِ يُرَى I will see. Once again for all of them. a 2